فَلَعَلَّكَ تارك بعض ما يوحى إليك وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ وضائق به صدرك بِهِ صَدُّكَ أَنْ يَقُولُوا أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ لَوْلَا عَلَيْكَ 112. أو جاء معه ملك إنما أنت والله على كل شيء